بسم الله الرحمن الرحيم. الافلام تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افترى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 ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إننا موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن ولكن حق القول مني لأمل أن جهنم ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا نسيناكم وذوقوا عذابا خلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خرّسوا الجدا خرّسوا الجدا وسبحوا بحمد ربي وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن ما رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون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 أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم فلهم جنة المؤونة نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمؤاهم النار, فمأواهم النار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 وجعلنا منهم أئممتين يهدون بأمرنا لمَع صبروا وكانوا بأياتنا يقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيما كانوا فيه يختلفون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 فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أ فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين